الحمد لله رب العالمين محمد اللهم عز وجل لنا نبي لجهال وجهه حمد كثير فيه. ولا عضيف طال عمل كبير طيب المشاركه فيه لا انا مثين ولا مدعي ولا مستهان عند ربنا حمد الاولين والاخرين والشاكرين والصابرين والذاكرين يحب ربنا وبعد ما من امر الدنيا والاخرى ونحن مهما حمدنا وشكرنا فنحن لا نصي سماء الله ربنا فهو تعالى كما افنا على شاهدين جميعا ان لا اله الا الله دائما وحد ودائما نفرد الاله بالوحدانية والوجود والبقاء وهو سبحانه وتعالى الأول والآخر والظائر والبصر وهو بكل شيء عليم لا نشرك معه بشرا ولا حجرا ولا سجرا ولا إنسيا ولا جنيا ولا ملكا فكل الكون خاضع لمنشئ الكون سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله نبي الهدى ونبي العفاة والتقى ونبي الكمال والإجلال والجلال والجمال صلوات الله وسلامه وتحياته الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بجنته إلى يوم الدين ونحن على موعده الليلة النصف الثاني من الرجع الرابع من صورة أهل عمران فبما حتى عيثا القفل ونحن لان نعيش في جو هذا المسجد مجلس ساحبنا في جاء الرشب اللي بنقرأ فيه الدرس الان وانا يسألكم لولا اوفار هذا المسجد ولو الشباب والرجال لولا السيدات والفتيات الذين واللواتي امنا منشأت هذا المسجد وبدلنا في سبيله وتعملوا في سبيله الكثير بذلك هي الله لابد لكل دعوة المشروع من انصاره هذه نقطة النقطة الثانية ها الحواريين نحن انصار الله امنا بالله بشهد بعنى المسلمون قبر امنا بما انزلت واضطرع للرسول اكتبنا مع الشاهدين هذا هو الفريق الذي احلب ايمانه اما الفريق الاخر المراوغ المضاد المعاكس للدعوه فقد حسن الله ويعاند لتوليه ومكروا ومكر الله يكن مكر الله عملهم بالمكر عملهم بهشاد الخطط التي دبروها وصنعوا كنا فنه في الاسبوع الماضي ودبرونا فضحك الاقدار ولكن من العجب العجاب ان انطلقت على رأي لعبد الله ابن عباس رضي الله عنه وعن أليم في تجفيقه ومكر ومكر الله قال من يسألوا يا ابن عباس ايه معنى ان ان مكروا ربنا مكر بهم قال كلما احداثوا خطيئة يجد الله له النعمة سبحان الله كيف هذا كلما احداثوا خطيئة جذب الله لهم نعمة ولا يرحمك عليهم ونغر الله نعمل مكر لله ونعمل دعوادة الشر والسوء لهؤلاء ان كل ربنا ما يغضب عليهم عشان المعاصر اللي بيقدرهوها يوم ربنا يجذب لهم نعمة ويزيدهم ذي حتى يزدادوا غرورا بالله وحتى يتنادوا في الضلال ودعم للمكر بالله والاستدراك كل من كان في الضلال كان يندب له الرحمن مجدا اللي ماشي في الضلال فين ربنا يمد يد بالمال وبالعيال وبالشغل وبالترقيه وبالغذاء والناس دي قالوا يقولوا غير وغاني في دي دي هم ما كانوا يكترون ايه اللي ربنا بيحبه بنسكمه من اول غلطه اول ما هيغلط يبقى متبقاش له يوم يشوح التاني يقول ربنا اجراه اللي بيحبه بيحضوا لانه ينبهوا من اول غالصة عشان يبقى الحساب صاطي بين الله اول باول ما بيحوش ربنا له ما بيحوش شوش ما بيمكرش بوه عشان يوم ما ينبه تنبه بيه يقول احنا خلصين بالحساب في الدنيا كل ما كنت بتغلط كل ما كنت بقى دي. ما في حض الله ومكر ومكر الله الحض مكر دبره لعيسى قتلا وصلبا ولكن كما سمعتم مجاه الله عز وجل من شرهم وما قتله وما صلبه تضح به الآية تالي لتنع الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى إني متأسيك ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفر إلى يوم القيام اخوان العلماء قال ان لو لا تجدي الترتيب فممكن او هنلم انا جامع له في الايه دي اربع اشياء بنقول له انني ارفع اليك وحاجع الاذاح بتوعك فوق الكفره ويوم القيامه ومتوثق كل ده فيك ولا اليك ولا تظهر قدامي لغايه يبقى الترفي والرفع للواء تطريب من الكفرة وجعل اكماعه خلق الكفر الى هذه جمعت من هذه الارباعة جمعة من الواء التي يجري الترفيه هل يجيش واحد يقول لم نهو مات نهو السماء الثاني في اسمه روحه ربنا رفعه ليه الواء لا تبيه الترفيه والحلب كانوا ساعات يجيبهم في تعبيراتهم أسهلات مثل هذا لسموه التقديم والتأخير ولعنى البلاغة لشد النظر وشد الانتباه فهل مستمع مثل قوله تعالى مثلا ولولا كلمتهم سبقت من ربك لكان الزامن وأجل المسلم فصلت طاها بالآية تقدرها الأصل ولولا كلمتهم سبقت من ربك وعجل المسمى ما كان لزمان التاكيد بتاعها كده انا رب العزه قبل كان انا لزمان الوسط وعجل المسمى اللي هيعطف على كلمه كلمه جاب في الاخر وعظم المفسرون على ان هذا الباب التقديم والتاخير وهو نعم بلاغه العرب ان القران ما بيحب يعبر لازم يشبع لهنات العرب كلها في البلاغة والمجاز والحقيقة والاستحارة والجناة والتشجيح حتى يكون على افسح مع ورد من الاسهالين بالعرفة او تقول الشاعر قال يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام هو الشاعر اعجل عليك السلام ورحمة الله انما جاءه هو رحمة الله قبل السلام حيث على واحد السلام يردوني السلام عليكم ورحمة الله هو الشاعر قال قال يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام فقدم المؤخر واخر المقدم وحيث ان العرب ان القرآن نزل بلغتهم والأحيان المقدمون ويأخرون بشد انجراه فليس هذا غريبا على الله انه ليا عيسى اني متوفيق ورافعك اليك ومصاهرك من البدين الكفر وربنا حيث اخرهم الكفر ويجعل اتباع فوق الكفر اليوم القيامة وبعدين يتوفاه عند المدة بتاعت الثانية بعد المنزول في اخر الزمن وبعدين يرفعه ليه وكان في رواية مسلم عمقالي هريرة والله لينزلن عيسى ابن مريم حكما عزلا فلا يكتلن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعنن الجزئ ويعزيد المال حتى لا يجد من يقبله وزجر الشحناء والبغضاء والتحاسد بين الناس وفي رواية ولا يهلن ابن مريم بين الروحاء بفج حسنها فج بين مكة والمدينة سيهل منها عيسى ابن مريم حاجا او معتمرا حيحرم حيحر يروح للبيت يحج زي النسون بليحجهم بفج ولا يؤمن لكم منكم يا امكم ممكن يعني حيث اهوة يقوذ هذه الامة ولكن منها هي مش هيخدها مش هيخدها جديد ناتح ولكن بكتاب ربها وسلة نبيها هو هو فليلزل عيسى نبيا جديدا فقد انتهت النبوة بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ينزل فقط مجددا كاي واحد عالم وجد السنة مابت او القرآن احكام ضاعف وعمال يصيح وعمال ينزر وعمال بيبلغ الناس عشان يحيي ما امات الناس من كتاب الله وصلتنا بيئيب الله عليه وسلم والواقع يا اخواني اللي رب العزة جل جلاله بيبين في هذه الايات ازاي ان المكر بتاع اليهود مع سيد نعيسى عليه السلام ده ده ده لك سيدنا عيسى قال لا تعد يا ده و يعني يرى تاريخ الموثق ده ان ام عيد عليه السلام مريم ا اسمنت له جمل الاعمال بعرق جنينه وكان ليها منظر من طين بالغز يغفل تاكد ما عيسى ابنها لما شد ايده شويه مبهات الجيل الاعمال وكان اخر عمل اسمها ده قول ايه الصناعه وتدبير الملابس ورئيس الصباغين اللي بيسويوا الملابس والكسارين يوم الايام يسافر وبيلمح جايسه اني شاد صالح قال يا ابني الخنايا موجوده وكل خام يعني لون نصر احمد اسفر ابيض كل خام يا فأنت تدعى الخامات هو والملابس به كذا ده لون كذا ده لون كذا حباده العمل فالراجل اما رجع لا يا سيدنا اي سواضع جميع الملابس في خدية واحدة برميل واحد كلها جدا فالراجل صوت ووضع ايضا على راسه وقال على الله انخرب بيتي قاله الملابس هو واحد في علم واحد وحبابه اتفالت هذا اللون استهدت متعذب فلا منها صرح سيدنا ايسا قاله انت بعرب ليه قال لي يا ابن الحلقة ايه اللي تعمل كذا قال انت مش عايز قلوانه خلاصة احنا ايه هنكفل عاوز لون ايه قالوا لون احنا. بسم الله وضع طلع الزوب الاحمر عاوز ايه الاخضر بسم الله طلع الاخضر ولا كان راح. طبعا ده مش كثير حللبي هو من نسخة الله عز وجل ومن روح الله كان حكى الله وعطاه الله المعبذات اي حاجة دونسة للانبياء على عينه ورافنا لا نجذب لان الله يخذك لهم النوميسة على الجلد والعداد فلما طلع الالام كلها من المكان واحد الراجل ضلش قاله ما انت براجل عادي وتقول لي على وضعك ايه حتى اتبعك وكان هذا الرجل من الضل الحياريين اللي بتعصرين لسيدنا حيث عليه السلام اتباعي المسلسيني في رؤية تانية بأني احد الروك في الشام هناك كان دعاه ودعى شوية ناس في مقدرة فالراجع الملك لمح ان عيسى عمال بياكل ما كل ما يقتل بقمه من الريف ينبته مقمة المكانها الريف لا ينقص الاكل و الملك قال له قال الحمد لله قال من رجعان قال له مستعد لأسول بقمه قال له باطل اخديد الفائك قال له ايضا قال له ما لدي ايضا ينقص قال له ما الله ايضا ما عندكم ينسد وما عند الله ايضا قال انت غير حاج كانه يجري على ايضا بعض الحاجات سهيرة يقول رب العزة جل جلال يهي ايضا ايضا ايضا وكما كان يسمع الله هدوه السلام كان هناك نوع من الالام كقصته مع اليهود الخائم برضو ته عبره عشان نعرف اليهود طول اجراء جاهو يهودي وحيث يتنع في اسلام هؤلاء واذا ما اسلمش بقربنا كيه شر واليهود قال له قال يبلغني بان كنت اجتماع حاجات خارفة للعادة حبيتك ويمشي مع بعض على كل حال اذا اجتنعت وانا بيت ما ديه حبه من جميل اجباعك وإلا ما اجتنع يقارضه كيف نحلة ارجع للمكان اليهوذي كان معاه رغيس سيبنا عيسى عليه الثان كان معاه رغيسين وسيبنا عيسى انه احنا يشترك في الصحبة في الصدق وفي المرافقة الوافقة صمال الجندي انا انه بغير شكل برحصة بعد ذلك هل عيسى عليه الثان يصلي ليه محاجر غادة رجل رجل. قال قال دي حت الاجره حت الاجر بيقولك دي فاس يعني لما كان معاه لي قال روح كان معاه دي قال له, قال دي قال له, قال له يعني من اول ما مشي وكان اتقى قال اللي هيقالش سيدنا عليه وعلي الصلاه على النبي اثنين في حوائر الاردن وقال دعني هل هل العب النشاط بتاعي والمراكب بتاعتي قال لي انا مش هبقى خالص قدامك يمن الله ليد الماء هي شويه ماشي على المراكب ان شاء اللي جمد تحت اقدارينا الماء من اللي اكل الرهيط الثالث قال له وحق البار الجمد للناء مكان محنى اللي قال له بالله في صحبه شبير حجوز الطريق وكان الناس لغلب المتأكد لهم هذا يرجعون العيس عليه السلام النار ضاوليه مشغول عليهم في حال الحالات ربنا حكى عنه بالبرام بيقول الاب او الابره روح الموت فانا بقول يا روح الله اسالبر الله انك تشوف حالك انا اللهم فكك رداك ايرمش لها ويرجع لها يعني قالك يا شبابك ده كده عينها رجعت وامل زي الشباك زي اللي محتاجه والسلام مش فمعلم حاجه عادي قال لي اوه هاي قال لي حاجة عظيمة اوه يبقى الحاجات داني حاجة داني حاجة داني حاجة داني اتفرج بعد معرضك قال لي اسألك بالله الذي اردك فك شمال المجلولة ورد مصالحه ورد مصالحه من اللي اكل الراجل سالي قال لي والله ما كان معي الا اردك واحد يبدل الوحد امر ديجي شوالي غزالة ماشي بالجمل جعتان حيث حريفهم الالجيبي قالوا يالله الغزالة جال القاع المشوية صالحة للطعام فقاع المشوية لكي ما جاء مدره لما شبهم انا ارزحي كما قلت بإذن الله انا في الهجال قالوا اسألك بالله الذي اراك موت الحي وحياء الميت من اللي كان في الهجال قالوا الله الوحي المديد ما كان معنا في الهجال انهم قلنا مشي بعد هذا الطيار الجادث وجد في إحدى النفاذات الصحراء يعني ثلاثة خوالب من الزهر مرمية وبجاهدها ثلاث جمال صحيونها لها أحمال وثلاث منفر ميجين ننظر يعني كل الحدث إلي عودت شعاب الجزء سيدنا عيسى قال له استنى بس إن أستشيل واحد هشوف ايه الموضوع ايه لي. ايه الوحي يقالو قالو ايه قالو اعجب ايه قالو قالو مع بعض ولكن جهاته من الدنيا تركت مينها وقالو قال الله يحجب الدنيا كيليه رأسه كل خضيه قالو ايه قالو المواجد وهذا الدهب في الطريق ايه ده ده ده ده ده لا حفله مال ولا غلب ولا تعب ولا حمل اثقال ولا انا ما يسعدنا ده ابدا الدهر كل واحد ادي الاله ده لتقدر كل قلب ويد عارف اي حاجه من الاكل الطعام على مستوى في الذهبي ولا الزجاج فشاخر الطعام يروح يجيبوا طعام حد ذاته نفسه اللي يكفي للضريه احنا فايد هو بالتعارض كلها الدنيا رح ورمى قال والله هيجي لنا منه شيء حلوه لما يجي مغروه وناخد القلب الذهب بدل ما كل واحد ياخد الف ياخد الف مش في تراجع احلى منك ما لا يقتل له وهو ما قتل له من غير حد يا هناك هناك لا حتى هم سنه في الدار وكان هو بعيد يعني انا كان كنت جعان كلب قرنت بقى فادي ما يقتل انا عليه راح خليه شلون الحجم ثمان قالوا يطلم تسطلوا موتك التلاتة ماتوا من القوالب هي هي والجمالة قالوا ايه يا عودي مش حاجره برضه امريكا القوالب مثل تبقى راحوا راحوا الزلاين مش رغيف عيش مين بقى اللي حاجر رغيف التغالب انا ما نحرف لك بالله ان بس ايه دا كله ما احساش مروا على رقبرة واحد ديانك عليها مجأش لي حتى ده ونصره صير محيس عليه الزراج قال له اليوها الجلس قال, قال له تصنع شمي الاحتمال والحقل يا نبي الله قال له اي اي ام جذبت ميت اين وجلت احد مصعين وجلت ريحان وانا عادت الله ان اعادت هي المنوب والحقل فاين اردت ان عشان من اعطيه من الشجر محد حيشبيني قال لي في القبر قال لي هو اللي ادعى جيت الغلب بالقبر اللي جميني بسر راح احد على راح يبتحصل ورجع غلب بالقبر قعد جنب بالقبر اللي جنب يبتل فجي عيسى على القبر اللي هو اشقه ليه يا صاحب القبر كجبر يبن الله فذكر هذا عن واحد راجل محترم <تصفيق> قال اشهد ان انك انت رب العالمين وندعوك بجاه هذا اللي والله يا رجل, رجل قال لي راجل قلت له يا شيخ قال لي انا هقول لك حاجه والله سبحان الله رجاء امام احنا كده بنزل روحها وعميه هل يزال قبل ولي العذره يا اصاح انا دا الكابل الكروبي يقول لك الكابل من جب همتصوح تادي كاميرا اما رأى تحلم اتفضل خدها مع السلوة بتطمع جابلها جلبية بيش بعد شوية بالتحل الشديد وغلما كان محفظين هاد على فضن عيد بحث وقال ليش حايا دراسي صورة ده وبالكباط نحن في اسماء التاريخ الراجل اللي يشد متائق واي راحه بجم مره وربنا على قد عيزه لكن غصه ساعات عند ناس قالون مروحه كمان يبقى خد لي انت ساعه نوم اللي على بالك يا جميل بقى مروح هناك ولا متعلمتش صلبت الطريق في حجر مراطه مر عليها احد الامراء ما الجمال بتاعها قال لها ايه قاعده من حالها هات له رسومه جت دي استدعاء فين المصوره سالت حجر عليها ورحمة وراء الامين مش ده الامن يوم لأ المراتي مش موجودة الجام بساك جري الامن شمال لحد ما لحق انه يري الامين لا حق انه الامن مش وقال لي حق جدك بذكت انا لا خاندي امي جدت يا ورية انت بحق لي انا اعرفكش قال لي لا انا هتلت تيام اللي حيثي بالروح بأسناء المداد ما جاي قال لي حالي يا روح الله بشي يا زي انت قال ليه هيا اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل وضع بعد الامير ماشه انتبه يا رجل يا سحر انتبه انا ماذا الله منك ماذا انت يا رليا انا لم احليكي بعد المن اقصى ما حصلش انا اتذبت نبريا فكثرت منها وردي الينا وقع عمالين قال لي جوزها اتركها كجيب في الجن لحنا انا ثم اللي يعود اللي من اواز ان يعرف مجرى الناس كافره وسيبعث المسلمين فليوضل الخواج اللي كان مزلتنا ديه ثم اللي اتكافر بسعة من القدر انفتحت نفعل الشهبين حكما يقول لي مات مسلم وهيبعث كافر الهيدي ثم اللي اتكويسة ثم اللي اتكرفت ايه؟ ماتواحد والله قال لي رجعني للمال تاني قال له رحل المال لا با لك الله لك فيه سجيه يحمل الزهب كراسة في الزهب انشكت له الارض ورحسة ان كل جاهية رواقع المسيد العيسى عليه السلام لقد أردنا ان نشرك ما اعطاه الله من حجاب ومن معجزات لا طال فيها المبهار إلينا بيمنين حاجب إلي يمنين إلي ان ربنا بيقضوا لدني الأواصل المعنى وجاعلوا الذين اتبعوا فوق الذين كفر قريب القيامة المشاهد لحد الناهزة الكفار في اليوم السيد نعيزة اللي, اللي اجاع عشانهم هم اليهود اللي كانوا يحارب سيد نعيزة فالنجاهم بالبينات هذا سحرا جميل فالمشاهد لحد الناهزة بأن المسيحيين فعلا الي يجاعوا في السيد نعيزة فوق اليهود وظهما كان اليهود اصحاب ناكلهم تحت قلنا حيشين عالة على المسيحيين لولا الديها المسيحية ان يخرجون اليهود من شؤم المليون من تدبير العيش الى البنطوم فجعلوا شيء فجاءوا يتبعون كفوف الذين كفروا ومكثوا هناك راي اخر من الله ان قرأ زيد معيفه قلت محمد لا في الكفر من الحجه وان لم يكن وان لم يكون غوثهم بالصيد والفلاح والثناء ليه؟ قال الان اللي اتباع سيدنا عيسى خلاف اللي العقوبية قالوا عليه جلوه إله إله عاش بينا شوية ثم عقب الناس في ريئة ولأ ده ابن إله عاش معنا ومشي الفئة اللي قالت لأ ده كان عبدا لله ورسولا لله وخبه يده ثم نفع كل جوا المؤمنين وقالوا على بعد حرب التوافق اللي العقوبية والناس مرية قال كما قال عيسى ابن مريمه الحواريين من انفاء الى الله قال الحواريين نحن عصانهم هاملت طائفة من بني إسرائيل هم دولة العلي عبد الله ورسول وكفر الطائفة الهما النصري الانو عليهم ابن ربنا واليعقبية الانو عليهم اولا وكفر الذين آمنوا على عدوه أي يدهم بالحج والبرهان والدليل فجل يهدنوا لهم جادلوا ف... فأصلاحوا ظاهرين عشان على سيدنا مين الله الله عليه وسلم ربنا جاء الله عز وجل المثل اللي قاله في رسول المهدي ان المثل عيت عند الله تعالى لادم الوفه المثل المثليه هنا يجوز واحد يقول ده ادم ما لوش اب وام عيسى ما لوش اب فاي عالم اكبر فورا ادم اغرب من فلقه عيسى لان وشهد بلد إننا اللي يهمني هنا حاجة إن ربنا العيس آدم آآ محمد عالو أي إنسان عبارة عن عنصرين عنصر ترابي من الأرض يشتلك فيها مع آدم مع لحنة الجسم تعمل ده جسم عيسة اللي كان بيأكل بيه ويشرب ويجي كلهم هي جسم آدم دوي جسم لحنة من تراب فلما أراد الله أن يحاربك هذا الجسم وهذا الهيكل بيخليه آدمي ماذا فرد الروح بكي حج الله بكي حج الله ونحن في نكاة كن سيكون فالكلمة اللي هي كلمة كن هي التي ولدت الحياة تحققت الولود لزيد عيسى ولزيد من بن بني آدم فليس عيسى بغريب ولا عذيب في هذا الكون لأن جميع مخلوقات الله الآدمية هي أمارة عن تراب نفغ الله فيه من روحه فصار تشترك فاشترك عيسى معهم في هذا إن كان عيسى مش عبد وهذا مش عبد لهم والله يقول فإذا أسويته ومتحت فيه بالنوحي هذه المقدمة جاء الله عز وجل وأمرنا وعمرنا من يهر صلى الله عليه وسلم يجعب أهل الكباب يجعب المسار لن يجعب الإنصار قل يا أهل الكباب. فعالوا الى كلمة سواء بيننا وبيننا انتم ونحن سواء لا يعتمد احدون عن الاخر دي ايه هي الكلمة ان لا نعبده الله اهرى ان يكون مكتبين ربنا لوحدكم والعبادة لله هو التوحيد وميح العالم هنبع كله من اخوة با انا من الاه واحد يبقى الكل المخلوقون ليه اخوة اللي بيخل التعال والاستداد والاستقلال والزل ده اللي يجب نقوله ان في بعض الناس والبلاد الي بتسعى ان تنقص الارماق عاملين ان تنقص الارواح العالاه في الناس بيغيروا السلوك عن القران لانصافه يجعل اهل الكفاه بحقيه الوحده الميه والوحده يريد الوحده فين يحذرون يا لله حكثت بعدها لوحدة بالناس لأن إذا لم نعتقد إن في إلا إلا الله والله يبقى البيضاء يكون أخر أول فأول وحدة غال فأول بجدش لأن الناس دا كله عرف دائم فأول قصير أبيض أصوه إن رأى رابل بإنه لبقى انتهى اخوة فالآن جمت لي يا أهل الكنابي تعالى بلا كلمتي الضوائم يعبد إلا الله ولا نوشي جريمي شيء لا نشر ولا حجر ولا شجر ولا انس ولا جن ولا, ولا وارد هو الله واحد ولا يتخذ بعضنا بعضا ارباضا من دون الله حين من نفس يعبده بذي يوح لأدامي انتعلم انه يقول له قبل هيموت وبيأكل ويشرب وبينفع ويخط ويصد وبين يموت ويحتاج كيف تعبده وغشر زيئ كيف تعبده وغشر من السابق ولا يتخذ بعضنا بعضك ارباضا من دون الله حذير كلمه ارباب معناها محرمين ومحللين يعني كان الدنيا ايوب جماعه المساله دي ولا يا ما دي التحليل والتحريم من الله لا ليه لا احنا علينا واداء اعلاء اليد عشان تقفل البطاقه اللي قالت البطاق. الالهنا ما تستحل والحلال اللي بيحرم هو الله واللي بيحلل هو الله هكذا مرأة ويقلق هلزائي مرأة ولا تقولوا لما تصدوا انثباتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفكروا على الله الكذب ان الذين يفكرون على الله الكذب لا يفلحوه فاذا اطعنا الناس بتوع الارض في التحليل والتحليل وكل ما يوجدوا يمين روح يمين روح يمين روح يحرام يحلال وليم يسل رجعان فتلك هي عبادتهم اتجلوا احبارهم يروح اربانا من دون الله والنسيحة من مريم وما امره الا ليعبد الاله الواحدة يا اله اله الى وسبحانه لديك ولا ادخل عالم ولا واحد منه يقدر اوضا حرم يحلم ده ما فيه تنساعد في يجي واحد الثالث وان ومعنديش هو الجواجي المسلم لان ما جاءه الاعرابي قال ما يحاول بقاعه قال له حتى يسأل العليم هذا واحد نبي يسهل ان بيأكله ده بيجيش هاي جواب والله يستنى بعشة ده وعن عراقشة لفاول على مساء الجبري؟ الجبيرة فمتأجب قاله مش عارف استنى مساء من هو على منه سال ميكايل ميكايل قاله والله هاي يو ده مش عارف استنى حتى اكترى العاليمة سبحانه دي رب لأ اليوم ميكايل بلغ جبليل و جبليل محمد محمد يقول اعرابي ان خير البقاع المساجد وشر البقاع الاسواب بحيه لما كانش رفوية دا يحرم يحمل ايه لما يجيلوا الامر من الله جمرة من ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا اتخاذ الارباب يعنيه كان فيه عهد ميدودة في الجاهلية قبل مجيء الاسلام واستمرت حتى خير الانام قول العدل المكان اللي يحدي عظم رئيسه ابوه الملك صلاح كان غير صلوح يقب داري يريد يروح سابد قدامه جال السجد ده مصروع بدقه من سابقه يروح واحد ساجد جمعين يتعبوني قدامه يقول لهم انت تلاحظ يزدده يتلاحظ ان سيدنا يعقود ومرافق دخلوا على فد يوسف ورفع على رايزي على العرش وخروا يأذي الجدد فقال يامتي هذا تأويل ويامل أم. كان حلال في الشراعي السابقة كان من مستمد الحد سويدنا نعاز بن جبل ما الرسول في حافة الرسول ومي يعمل يامن قالوا من الرسول في شارع الشارع المدينة كان من على بيدي بن عاد حينة الرسول كانوا شافوه راح جاي قدامه في الشارع وراح فاجئ فالحادة اللي الناس فهمينها بالقديم الزمان والعادة اللي شاكتها معاذ واخر بالجمن فلح لصائق ايدي من المدين قال انه لي ما يتسمع ان لك ما قال لو يجدت ولا المسارى المزدين لا رؤسائهم فانت اولى بانت اولى منهم الف الف قالوا لا يا معاذ لو كان السجود يلبغي لاحد غير الله لا نرق المرأة انت سجودة للزوجها من هذا حقه لحليك ولكن لا يدرس السجود إلا بالملك المعبور هذا حرام ايه حتى النار ده بي ماذا محرم في شرعة يد محرم في اسلام ديه اللجين ايه حتى النار ده عالم ادرس ده لو يتون شرع السجود وتأمر المرأة ما هي تسجد جزء لحلم حقه حليك قد على النتاع والرجال على وجه درجه لكن هيحل للمراه اللي بس اكيد كلمه طيب الواقع ان هذه الايه يا اخوانه قلت تعالى يا اهلك يا اهلك تدعو الى كلمه سواء وهي الايه التي ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم طلع علاقه بذلك الجميل ما الخطاب اللي سمعته اصل الذكر يهديك الله ايضا زي ايضا لقد ايناها عليك اسم الأجلسيين والسلحين والآل الكريم يعني جمهة قال عليكم الآية يا آية كتاب تعالى وكلا كنت سرائم بيننا وبينكم قال لها العبودة إلا الله قال لها ليش كبير شيئا ولا يتخذ بعدينها بعضا من دين الله فإن قال لها فضول الشهادة بأنها بالفرق وزعلم المنفرح وظل الهرق شرخ نعيزة الفاضي المعلم فعل الحد من العرب هنا يجلبوني للجماعة اللي هنا وسألهم رفع أن يسوفيان بن حارب ورق لفعل سأل على سوفيان وقال له راكي محمد معيني قال على سوفيان كافر يونحب مع كفريني لن يستطع أن يغير الحقائق إن الحق المبلج يحترق ظلام الظلم وظلام الليل فسأل عن نسل قال له أعلى نسب سأل عن صدقه قال له أصدق عمري ما كذب عليه سألوا هل كان احد من اباؤنه ممكن يطلقه قال له انه دا سألوا في او غادر قال له الله لن يتمعه قال له الناس طول الغلالة فلما عارف حرك من من ابي سوبيان هذا الان وهذا التكالير قال له والله دا انسا نقترب كل ما احنا اقتربين فسألكه ما تحت كرتي اذا البيض سينتشر والدعو بتاعته القرآن فتنتصر فجالك ان حاملك ما تحتفظ لهذا ولا حدث ان تتعن كذا واخبر قلب كذا هو حيدا مريه الله صدر لكن لم يوفقه الله الاسلام حتى النساء الحفظ هتمر على هذا بذيما في آية بلاحظات غريبة جدا وفيه بعدها في الآيات بيستحنون ان شاء الله بعد ما نسمح من العشاء ان شاء الله على حبيب الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة عشان نستفيد من هذا الربع الكريم يجب أن نلاحظ أن قال الله تعالى يخاف بأهل الكتاب يا الكتاب تعالى وكالمتين سوائم بيننا وبينكم أنا يا عبد إلا الله ده إذا ما يمكنكم الوحدة الوحدة بتاع الأذيان كله إن الإسلام يريد أن يعقد كل طريقة هيرة من جميع الحق ديانات بيقولوا انت ما انتوا ما تشتغلوا مع بعض الارضانه من دون الله حي يلا نتفق على طريقه وهي توحيد الله وحده ويبقى كل البشر اخوه ابو اليه الطريقه السهله ده ما يفي علينا مع بعض ده انا كما قرر الاذان ان من توحيد ميبقاش في دين لا توي ان اي ناس لا في واحد نبي هيا كان هذا ملك من غير توحيد ما تسميش الامة عليه الدين ابدا لا دين من غير توحيد توحيد الله هو اساس الدين فإذا كانت لك ام فتدعي الانتساب لاي نبي وهي معتجة في الالها فتعتقد بأن الالها جملة بيعون بعض بسعد وعض فعلموا ان هذه الامة ليست دين. على دين وإن منها على احواق ومن أدل من التبعى هواء بغير هدى من الله صلى على الحبيب الله صلى الله عليه وسلم افتال مصر علمائنا ويمائل فكر من قوله تعالى ولا اتخذ وعدنا بعضا اربابا من دين الله عشان التحريب والتعليل افتال الاستحسانات الاستحسانات العقلية يعني ساعات انت تسمع من واحد يقول لك هما الجماعة بتوع الجماعة دي. مثلا ما بيجهروش بالصلاة والسلام بعد أزامين ياخد حاجة حلوة يقول له الله ما بيصلم السلام على رسوله ليه جديده بعد الأزام وهذا الأزام عندما الجهر يقول لها لنم يتعلم يقول لها ما ما فعالش لكن يعني ما هو حاجة حسن يقول لك أنا كل بدعة دلالة مفيش حاجة اثناء في البدح تأديهن حسنا لده اذان بلال ما عملهاش فبلاله ادرة وبلال كان بيأذن على مسمع وعلى مرأة من رسول الله فلو الاذان بتاعه كالناقص جاء الله شونا ببهو فمش معقول ان الاذان محدد ويجيء حضوض غدة النهاردة تحب تكمله حارس سلع الرسول احنا مانسناش هدامك سلع رسول من قلت مره لما ماندودش بالإعبادات هذا الحكم ديجي من من الآية ولا اتخذ بعضها بعضها اربابا محللين ومحرمين بحسب الاهواء والامزل والآية شفها الكل انما استحتن في الدين شيئا من عقله فقد زعم ان محمدا من خال الرسالة اعوذ بالله جوه يا جباه لانا جبت ان اتحللها دعا لانت واعفل الجريمة دي تقولوا انت معناها لك انت بالظلم لان رسول خالي رسالة قالوا مالك ليه ليه دخالي رسالة قال ما لم يكن ديما يومها ده يا ان يكون هو اليوم اللي ما كانش في زين ايام الرسول ما بقاش زي النهارده في تمام طائفه اسماء طائفه الراشد بيزعموا بان الايمان بتاعهم معصوم وان لا اي حاجه لانهم تصبح من الدين الحق فانه اله مجرر فيحل ما شاء ويحل ما شاء. كل هذا بتطلب ان معانا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربالا من دون الله فان تولر فكونوا شهدوا هم مصدرون ولهذا كان بعد العلماء المحققين يعلمون على السادة الاحناف كفة ارائهم مع وجود النص وانا اعذر الاحناف لانهم باعتبارهم في العلاق كانت تريد عنهم احذوث كثيرة فكان يقيسون الاشياء بأخولهم فجاءت منهم بعض تحليلات واستحتارات وتحريمات ولكن انا اعذيهم من الله ان يتعملوا خطأا في المعقول ان يا حنيفة يبعارفوا للنص اعورض علي الرسول بعدين يحرفوا ولا يمكن اوضا اننا كانوا لسه والصحابة من تشروس في العلاق دير كانت الاحكام اذا عرض لهم مشاكل ولم يجد فيها نص اعمال عقولهم فاستمتوا بعض الاحكام وربما خالفت هذه الاحكام بعض النصوص ولكن اجنع العلماء على انه لا اجتهد عن نفس ولم نفسك نقول به ثلاث يخطع كل متكلم ويخطع رأي كل دي لحنيفة قال الحنيفة والمالك والاحمد والشابين متى ثبت النصر وكلهم قالوا اذا شح العزيز سأمر لهم يا اهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الغورات والإنجيل إليه المعدة أفلا تعطيون ما هي يهود اتبعوا لأنهم على ملة الخير أي جديه في إبراهيم وإن يصالوا لأ دحنا على ملة إبراهيم الرب عز وجل بيقول أفلا تعطيون هو مش على خالص يعني وانت استغسالت العرب ليه بقى يفتنكموا ظانين بانهم دول مواشي ايه اللي يعرفوا والاخر تعقيده مش حال خالص يعرفوا يروحوا الجاه في عز الجهر ولا احنا الساعه 12 بالليل انه بالليل كده لا لا ولا فتح جامعه بيقولوا انه رجع ليلا ده انت يعني انجننت لدرجه اني بحاول امره لك فلين بي أدعوا انهم ان على مذهبه فربنا بيقولهم يا كدبين إبراهيم ده كان من قبلكم دنيات السنين من قبل اليهود من قبل النصارى لأن إبراهيم فيه خلف إسماعيل قبل عرب وخلف تصحفها بيهود وسيد نوسى اللي هو بتاع اليهود مجاشا لبعض إبراهيم بأكثر من ثلثين سنة ومنحوا يوم بعد موسى باكتر من الف وثنينوث سنة فهنا بيقولي ازاي انتم وما قلون في التوراة والانجيل إلا من بعدين التوراة بتع موسى والانجيل تعيسة نجي بعد ابراهيم بمئات السنين فالزيت الدعوة ان ابراهيم كان يهودا واسمان ابراهيم حيبقى يهودا من يهودا من الخلق حتنسينه بواحد مذهب من قبل مذهب من الخلق بآلات السنين يقول ربنا وليه فأقل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم لهم الجبل في ابراهيم وما اوزلت التوراة والانجيل وليم بعده افأت اقلون ها انتم هؤلاء حاجيتم فيما لكم بيعين فالي عدد بيحاج في موسى المصارى بيحاج في عيسى بيحاج في عيسى فبقى سايحان تحاجون فيما ليس لكم بيعين ابراهيم اللي قبل موسى تعالى في السنين والله يعلم يا وأنتم اللي تعلمون استمت العلماء من هذا المحجم على هالجدال يا اخواني العلماء اخذوا من هذه الاية ان يحرم على المسلم ان يجادل احد من الناس في حكم شارع من غير ما يكون عند الدليل فاذا لم تكن يا اخي مسلحا بالبرغان والدليل فاحمر ان تجاد انتم هذه وايحة جيتم فينا لكم بالعلم يحج فيه اللي عند الحلم بل في ملايك لكم دلوقتي.